Magalada <mukdus>: Muqdisho waxa sanadihii ugu dambeeyay ku soo qulqulay dadkan loogu yeero qurbajooga kuwaasoo isku dayay inay dhaqanno falhun ay ku dhaxbahaan bulshada magaalada kale oo magalada soo galay eedo badan oo ka qayb qaadanaya duminta akhlaaqda qodobkaas waxaa qaybta afraad ee warbixinada maalmihii dahabiga ee مجلد المقدישه يدد كذا وحاليس قلنا يلا بقى الرماد أو مدينة أدمى هي أخلاق ذي دي دينته متكارنا أو هلكينا يداني ماذا يجري تنك؟ مقدشة دي أنصار كي واحد وقف سناد إلا أفرق يباد. قيب جلده جوسيتي قيب لولا هردميو قيب لولا سمينيا هي قيب قر كأسرن إن دنكنا أسو جذب يفني الله. مجلد واحد مرتجلس يدعو ذا إسلام كصحدا. إتوثبات ميدي شق شدلكنا شماليا. وحيك لو مغالدان هو يؤوه تحوه إسلامية ميد يوجو بالارناد ايه تاريخ ده سومرت يدلك بل سمانته ودوينك مغدشو وحالقو حرد يساوريه أدموده سنميو وحالقو قريميلا هقار هالقود ديان كترجمن ديني يدقى الميدن وحادموده يسا أحوغا يردق حيالاقو ليسايدنا عيد اللامياده يو دوينك ووين وجيد كودو بيونو يهي ان لغو آسو تاريخ الدين يددك مغالداني سو هذا مجلة لوجودو بي واحد كجرة ميت بلشدو أي ولبهذي قاعد تكتبها في بطنها. مو قالك جود إذا دويناها مجلة مقدشة مرنا وفرحت قلنا مركنة ويوال والقلنا يي. ما روح أي فرحت قلنا في الجنة ضد كيوليين دولان كذا كيسيد حق الله سقير كبير قفنا كمقرصون هلكلكلك الجوع لا بد ما ومام الكواليات كإسلامية هي كان جلدة حتى أدرجها أذوق وأحي مريويين هواين كضعة فضة كواس أو قاري عام ده دي سكوف هذا حسنة يا ملاحدة مرتدين توع سباع مجن توه جلدة مذو يكو عدد كيمو قدش الجوجا هواين كي باله ملاحدة مرتدين تو باور تكوفرت أي ودها كومران نلشودنا عاد بيوليدتها. <تصفيق> معناه صد حوالي ومره حوالي هذا زمان فوق كده ده مراته اكثر ده بيته له جو برد يا العمره <تصفيق> <كتبقول> وحاة كلاوو كفرحاد بلنية سيدة الرير مقدشة اوويلاليان صالادها انكستو اوحيدين كي حسبادة صالادها فري جريعان وجوغين مقدشو هادان سوقة باكاراوحاد اركيسا وقتiga صالادها او لو دريري مساجد اذا وقوحو موضي انتو كشادة صالادها او لمغنان دونان مامو الكيموجايدين تأي مقدشو بالسامو قال كدادوينها سيدة بدنو او ادى مساجد او حي كدقنا ينكو او <تصفيق> masjid kaabureera ya kamida ugu badan ee lagu soo tukado mujaahidiinta oo maamulayna wan kusoo tukade masjidkan iyadoo mujaahidiinto ay san maamulina way ii kusoo hayeshi cadawga ummadan marna ummaha kan inoo shirqo loo dadka reer muqdisho iyagoo beegsanaya shahaawaadka nafta ay dhalinyarada ku harqiyeen wax waliba oo malahaa dad dunida laad kala weega sida taleefannada oo raxiis noqday taleefannada dig dheerada oo dalka lasoo galiyay labis gaar oo rag iyo مال مسيو رئيس واحد ما قال هذا كبل هذا واحد لوجيه رئيس الحق قال كبلش هذا ولا جير قال يحب تليه هذا وحدوا نوع الفساد كي في سقي ما قال هذا مغدشوه ويلقى قبده كربه لقصوه أبي أو قالوا أن أي لقصوه حقيقي ما قال هذاني إن أفريقيا توي كهريند جندهن شريعة الإسلام كا أي نكوت إكران دليرادو وحول بأو شريعة الرئيسي فساد كويح وقار ولا JS ka amniga mujaahideen ta magalada ka shaqeeya waxay ii sheegeen in ay adam xalil ah yihiin kuwa caalamiyaa sidoo kale u malgaliyaan mashaariicdan lagu baabinaya akhlaaqda dadka waxay kale ii sheegeen mugudbayshi qurba iyo ciyaalkii gangiska in lagu soo qufayo magalada si loo jilki magaladan ee diin kana foga dhaqan karag الله فضل اللي يسكتب هذه أنا مجهدين تو والكل قادلين بارك فيسقي إحب تليذ وحال الفلان حمار مدني أدو جوين سيدوك على خير الله كابل مريم علماء فربا الله شيء مسجدينك إستعجن أو يقادلين على رماني لا يا بلال غير مقدس أوكل أو دول كوا ذكو منان ليك شو دو وكو قبتي إن يسكت ديننا فسد كسي أرين كي إسم ين مجهدين تو هي أو een ay munkarku u dhibaayaynaa intii ummad aan laga weynayo ee xamarna waa joogan oo tamasulinin runtii in badan ee mujahideen dhaw yahay oo daqalamayaan wax kale ma ahan waxa way ila sharciyadiisa la dabqo ee mugarka la reebo macruufka la faro waxa way فالضمام <سؤال> هذا إلى سكان اللي موجود موجود الحمد لله وانتهس. دي قارة كي ايجارك على هورجيزان. إن هذا مركب قالوا كي معروف كهاي مكر كيري بريطاني تبارك وتعالى أذ جود واتان. المكر كان هذا رابتان. أنت مركب هراءها أم حادثي. رنتي مكر كور رابتي معروف على زمان الله خير. أنت كنا وحلاذ نكوب برينا يا جونا. إن sanadii u dambeey magalada وحاد waxaa aad u soo galeeyay dadka loogu yeero qorbajjoog maamulada ridada ay u dambeeyeen xeelada ugu muqaa على ayay ka qabanayay taas oo aamanta su'aal weyn qalisay mustaqbalka akhlaaqeed diin ee dadka magaladani sanad ka hor dalinta iyo hablaha dibadda ka yimaada waxaa muqdisho loo keen jiray dhaqan cilin diin bariis iyo ilaalin marar badan balsamanta isla dadkaas aya halkan u imanayaa ee goo doonayaa dhaqan gelin inay ku sameeyaan dadkii asalka ah ee magaladan ee lagu yaqaan diin jaceelka gabadha ayay suurnaan jireen wiilashoodana ilmiga diinta la bar jiray waa nasiib darro cudur inuu suuqa muujiyado waana taaska digta du markeena maanta in qaarna ragga hordooda ميت كميدة كوة نوع عاصة يا كفاني سحور أو مضح ايان قوشننا ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم لابتدقن كنمها كي امدنا وحن نما أن ويداً وحن أكون جريء. هم لا والذي فبرسم ما هم بأمتي خير قل قل. ما كتبينا الثمالات ما الرب إنجانا وحن ثلاث دربار مياه إن ذل خذوا الصلاة واتكلوا منو <متحدث> شيئا من <متحدث> الثمالين ودشتن في وحول با يا وحول بني فامسيا المهزوق بالصادي حتى بليسو حني جبر يادر في نبض أيام قتل سامبا سريدمونا هاي ما له بقى القصنا نا سامبا سريدمونا هاي ما له بقى القصنا لكن ومعذره لمن رفع الغطاء همته ويكاد يحسبها المصور من دائره مقدشاه او قدسنا يمقيسينا شيغنا ييري وخان كبقي ادب عامه انو كدحو مقدشو هيشاي وحان ولسينا دقهقه مجاهدينتا يهلغلودو كدنكا شرطا فسق قا فساد كا يمفشدينتا وحان ااد او بقي بويري هدي فسااد كا لا اسكو هقتو او فاحشدو بادو فسقو غوري وليبا قالو ان اراد الله اي سو سيدنا نصوص تشرتنا القب عام أي دت كورا أسامي دنا وحائمة قن يسي قرش سن لود من أي لو أخلاق يدين وحائلا ينهر المقدشو وحدم انت نكيب قليه ان أي كلا جانا وحين اديك سن يا جباد يا كلا عينا كوايا وح برشة الصمر يا كوا كلا يا عفمات كديك سن يا هل كوا كلا يا جناس يس كخرنايان سيدنا اي مجال اذا نقول كل هذا ان اي هذا سوى حالة كل شيء صعد دت كاي الدنيا اي سببتوه نتكي اغبادنا اي هادا شقالا احان وقورتين وحي هي مشاريع او دقاشان هيات هيا ات كدن كامنiga اي عالم اي اي اغانا ديكسان اي اشادال درر كمورت الدينتا وحان اديسو قدننا مركي اغور ريسي جياز كامنiga مجاهدين او نسوتو سي ملفاتك اي هيا دهاسي قابك اي اوغل غلان كالين تا تركيه اي دقالك <تصفيق> اي <تصفيق> مسير كيه لكل مين محابيس اشادال درر فرحلوا دم فان لا نرى للخبث د سنهد دعوشكم ملككم فرحلوا دم فان لا للخبث د ان وعد الدهر مست ثم